سبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه ولا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحانك وبحمدك تشريفا لعظرتك وتكريما لسبحات وجهك وإقرارك Sog okay. ich. ما تحول به بيننا وبين راصيا فيك ومن طاعتك ما تمنغنا به جننتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا الله باسمنا واذ সিম الهنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف النار تذوب فيها الجبال اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم ارحمنا وتب علينا وافع برحمة الله وخص من ذلك والدينا وخص من ذلك والدينا والأحيان